ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَميدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْظُهُ يَا بُنِيَّ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ حملته أمه وهنًا على وهن وَفِصَالُهُ صاله في عاميل أنشقر لي ولوالديك إلي المصير وإن جهداك على أن تشرك بما ليس ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معون فوالتابع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها